بوك تو تشئيم وشيفا سبعة وتسعون سبعة وتسعون ميلوت خبور أربعة أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة قد لمشها التلفزييا حيادك نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا هو شأر لماطش حام أخرى لقد ظ باقييا مع أن الوقت كان متأخررا لقد ظل باقييا مع أن الوقت كان متأخرا. هو لا هجئ لمروط شكوانو لهיפגش. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. הטلووزيا הייתה دلוקה. لمروط זאת هو نردم. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام هي برم أخ لمطزوط هو شأر لقد كان الوقت متأخررا ومع ذلك ظبقييا لقد كان الوقت متأخررا ومع ذلك. קבענו להיפגש. למרות זאת, הוא לא הגיע. (אומר בערבית: לקד תוועדנה ומעזלכה למי יאטי). הוא נוהג במכונית למרות שאין לו רישיון נהיגה.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 אלא אינהו יחוד בסורעה. הוא רוכב למרות שהוא שתוי. מענהו סקרן, אלא אינהו ירכבו דראג'ה. מענהו סקרן, אין לו רישיון נהיגה, ולמרות זאת הוא נוהג במכונית. ليس لدي رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لدي رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارةهكفيش مخلك بالاطظت هو ن مار الشارع ذ ومع ذلك يقود بسرعة كبيرةشارع ذ وما ذلك. يقود بسرعة كبيرة هو شوي بالزوط هوخاف الأفنايم إن سكران ومع ذلك يركب دراجة إن سكران وما ذلك يركبدراجة هي متس أ لمشهه لم إنها لم تجد وظيفة قدرست قد إنها لم تجد وظيف مع أن قدرسته قد الله لخ غف لمتشيش كم إن لا تذهب <تصفيق> إلى الطبيب مع أن عند ألاام إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عند آلااماميت <تصفيق> لم غط شئ كصف إن تشتري سييارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة ما أن ليس عندها نقود هي فيظوت هي م أود إن قدرست قد ومع ذلك لا تجد وظيفة إنها قدرة ومع ذلك لا تجد وظيفة. يشلى كأفيم ولمروت ذوت هي لا هولخت لرفاء. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. إن لكسف ولمروت ذوت هي كنا مخونيت.